غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ان فتحنا لك فتحا ليوفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا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 ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء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 اننا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه وتسبحوه بكره واصيلا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 بَلْ ظَنَنْتُمْ أَلَّنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوءُ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا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 وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانما لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعوناه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 وكان الله على كل شيء قدير ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا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 وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهُدَى مَعْكُوفًا أَن يَبلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مؤمنون مِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَقَاؤُهُمْ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَقَاؤُهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَّعْرَظَةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ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 والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم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 ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطاه فازره فاستولض فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار